واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباع باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته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 نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إِنَّ فرعون على في الْأَرْضِ وجعل أَهْلَهَا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمنع على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم, ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصد الحمد الحمد أكمله وأجله وأتمه وأدومه واعلاه وأسناه وأشرفه لله رب العالمين الذي مد في أعمارنا وبسط في فسحنا وأتاح لنا تبارك وتعالى وأكرمنا أن نشهد هذه الأيام التي نفضت فيها أمتنا عنها غبار الذل وخلعت ثوب المهانة وكسرت قيود وأغلال العبودية الحمد لله رب العالمين سيحظى اولادنا وابناؤنا وبناتنا ايها الاخوه بمستقبل خير من ماضينا بحياه اعز واكرم بفكر انظف بجو اطهر ببيئه اطيب وبحياة اسعد من الحياه التي عشنا من شطر حياتنا الذي مر وغبر ومن وراء هذا الكلام تحية لتونس وشكرا لتونس تونس المبادرة تونس المفاتحة تونس الملهمة أما مصر فالمجد لمصر والعظم لمصر وللأمة مع مصر الغد المشرق الموصول بإذن الله تبارك وتعالى بالحرية والعد والكرامة والأمن والإيمان والسلامة والاسلام والإسلام هذه مصر أيها الإخوة التي ظل الأيقاظ والعقلاء يراهنون عليها كم وكم قيل في مصر وفي شعب مصر كم نبزوا وكم استهزئ بهم وكم أسيئ إليهم وظل العقلاء يقولون أنتم لا تعرفون طبيعة هذا الشعب هذا الشعب إذا تحرك سيلقن العالمين دروسا أيها الإخوة سيحكي قصة ستحتار الأجيال كيف ترويها من أين وكيف ومن أي زاوية لأنها مصر ولأنهم المصريون ظلوا كرماء وأوفياء لأمتهم لمبادئهم لدينهم أيها الإخوة على طول المدى لكنها كبوة كبوة سيحاكمها التاريخ لن يحاكم التاريخ افرادا ولا حكومات ذهبت وحكومات تصرمت لن يحاكم نظاما سيحاكم حقبه برمتها حقبه هي الذل والقهر والتواطؤ وممالاه الاعداء أيها الاخوه هنا وهناك حقبه سيش... سيسجل التاريخ كيف تم فيها ذبح شعب باكمله هو الشعب المصري العظيم بالأدواء وبالأمرضة بالأدواء والأمراض الفتاكة مخطط وسيكشف عنها كيف تم ذبح هذا الشعب ليست أمراض عادية هذه تنتشر كيف تم القضاء أيها الإخوة على زراعة مصر مصر المستورد الأكبر والأول القمح في العالم نكته يسمعوا هذه النكته أقدم فلاح وأحذق فلاح عرفته الأرض الفلاح المصري أول فلاح في التاريخ الفلاح المصري هو ابن الأرض أيها الإخوة معجون أو معجونة طينه هذه الأرض بدمه وعرقه ومصر المستورد الأول والأكبر للقمح في العالم ما هذه المسخره ما هذه النكات التي نسمع ولقاء ماذا وبأي سبب سبب وزير معروف للمصريين والعرب جميعا يوسف والي مشكوك في أصله وفي فصله وفي أرومته وليزال اليوم من رؤوس الحزب الحاكم الحزب الساداتي الحزب الذي أنشأه السادات ودمّر به مصر وتاريخ مصر ومستقبل مصر لكن آنى لمصر أن تقول كلمتها بعض الناس يظنون هذا الحزب من أيام عبد الناصر يمكن ولا من أيام حتى الزعيم مصطقى كامل لا, لا لا هذا حزب محمد أنور السادات حزب كم تيف هذا ليس حزبا عريقا هذا الحزب الذي حطم مصر وارغم أنفها في التراب أيها الإخوة حزب صغير وليد هكذا يوسف والي حطم ودمر الزراعة في مصر بالبذور التي تستورد من هنا وهناك من أعداء الأمة تعطي محصولا ثم تقضي على الارض سيسجل التاريخ لابد أن تحاكم هذه الحقبة آخر العفن أيها الإخوة الذي انفجر في هذه الحقبة المتعفنة الموبوءة الرفة البالية كيف تنوهبت أرض الشعب أرض مصر بالملاليم بنصف جنيه أيها الإخوة الفدام بنصف جنيه المتر بنصف جنيه شيء لا يصدق ثم يأتي آخر الفراعن إن شاء الله ليقول خدمت خدمت مصر هذه اللغة لا أستطيع أن أفهمها لا يمكن أن تجدوا أتحدى أن تجدوا فردا في الغرب هنا الأوروبية أو الأمريكية يفهم هذه اللغة ولا حتى فردا إسرائيليا يفهم هذه اللغة ما هذه اللغة هذه اللغة مرض عليها حكام العرب أنا هنا ابن الشحب وابن الوطن طبعا كذب يقال من طرف آخر هو ابو الوطن القائد والأب هذه اللغه ايضا غير مفهومه هنا لدى الشعوب الحر لا يفهم لغه الاب ماذا انت اب ابنائك لست أبا لنا انت جلادنا انت قاهرنا انت مذلنا انت مفقرنا انت هتاك اعراضنا انت سراق ارزاقنا انت سداد افاقنا وافاق مستقبلينا ومستقبل اولادنا هذا هو انت يقول خدمت خدمت يا سيدي لو صدقت النيه في خدمتك أول شيء بأي عنوان خدمت بعنوان مواطن أنت مواطن ابن البلد وأخو الشعب وخدمت كما ينبغي عليك أن تخدم هذا ان فعلت هذا واجب عليك لا تمتنع لأمتك أنك خدمت يجب أن تخدم فإذا ما خدمت بنية صادقة وعزم صالح فقد وقع أجرك على الله أما أن ترتد فتأتي لتتقاضانا تتقاضى أمتك وشعبك اجر خدمتك ما بعرف ضربه جوية وكلام مشكك فيه الآن حتى إيه ولا غير ضربات جوية على كل حال تتقاضى ثمن الخدمة أموال أمتك تتغولها أنت وعصابتك وزمرتك تتناهبونها قال لك حسين سالم لا نسمع ايش حسين سالم هذا قال, قال هذا كان مسؤول عن شركات غاز فرأ كم معه؟ مليار ونصف فقط المسكين فقير ألف وخمس مليون دولار اختلسها طبعا ايه هذا مدير شركة غاز في حكومة ايه الحزب الوطني الحاكم حكومة نظيف رجل الاعمال وما هو بالنظيف أيها الاخوه مليار ونصف الآن يتحدثون عن عشرات المليارات تم تهريبها سيكشف هذا عما قليل إن شاء الله وعما قريب بإذن الله عشرات المليارات قبل يومين نستمع إلى وزيره التأمينات الاجتماعية بالصوت والصورة في التلفزيونات تتحدث كيف أنه تم مصادرة الحكومة في شهر يناير 2011 لأربعمائية وخمسة وثلاثين مليار جنيه هي أموال المعاشات أموال المتقاعدين تم شفطها يهربون خارج البلد بعشرات المليارات من الدولارات وفي داخل البلد يسرقون 435 مليار أموال العجز والمشايخ والمتقاعدين المساكين. يقولك مع النش أموال معاشات. قال تزديدة للعجز أي عجز أنتم العجز نفسه أنتم اللعنة التي حاقت بهذا الشعب وبهذه الأمة وبهذا الوطن خدمنا يريد أن يتقاضى أجر ضرب جوية على كل حال هذا المنطق لا يفهمه من يفهم ما هي الزعامة وما هي الحرية وما هي البطولة. الابطال عبر التاريخ لم يكونوا ابطالا لم يجترحوا ما اجترحوا من بطولات من اجل العيش انما من اجل الخلود انتبهوا هكذا الشعوب الفاهمه الشعوب الحره هذا ما تفهمه وما تعلم ابنائها ما تلقنه لابنائها البطل ايها الاخوه ليس بطلا من اجل الحياه من اجل الخلود لكن يدعون البطوله والزعامه ويريدون أن يتغولوا أموال الشعب وأن ينتهكوا أعراض الشعب العرض ينتهك في مصر شيء لا يصدق ضابط شرطة يهتك عرض شاب، تعرفون القصة أستحي وارتجف لو أردت أن أحكيها مؤلمة جدا جدا ويصوره بنفسه ويقول له سأبث هذا على الشبكة ويبثه الضابط لماذا؟ ليرهب الشعب المصري تماما كما فعل الأمريكان في أبو غريب هم الذين صوروا وهم الذين بثوا ليرهبوا العراقي لكن العراقي لم يرهب والمصري لم يرهب وبعدين الله أكبر تحيى العدالة صار في محاكمة بعد اللتة واللتية وحكم على الضابط اللعين لعنت الله على أمثاله إلى يوم الدين بثلاث سنوات سجن. قضى سنة ونصفاً منها ثم بعدين أحالوا على بلدة أخرى يخدم فيها ضابطاً أيضاً أي عدل هذا؟ هذا العدل على فكرة والشاب المظلوم الذي انتهت عرضه بخشبة بخشبة وصور قال الله أكبر تحية العدالة أي عدالة؟ هذا وحده كفيل أن ينزل الله غضبه على مصر ومن فيها لو سكت الشعب المصري وما هو بساكت بفضل الله أنتم ترونه الآن يزعر انا استمع الى الحريه تزعر في مصر والى الدكتاتوريه تنبح واذا سمعتم الحريه تزعر والدكتاتوريه تنبح فاعلموا ان شمس الحريه قد اشرقت وقد اشرقت سيتصل نهارنا بها باذن الله تبارك وتعالى الحريه هي الزائره اليوم ودكتاتوريه البلاطجه البلطجويين هي التي تنبح لباح الكلاب لا عواء الذئاب بل لباح الكلاب العدل ايها الاخوه ان يفعل به كما فعل ايه بهذا الادمي المسكين هذا هو الذي ندين الله به ولا يمكن ان نفتي الا به والله العظيم هذه عداله عمر بن الخطاب لا نؤمن بعادات الامم المتحده وحقوق الانسان والقوانين الفارغه وعداله الحزب الحاكم عداله الاسلام عداله محمد وعلي وعمر وابي بكر كما فعلت بهذا المواطن يفعل بك لابد أن تدست عصا في ذلك المكان وأن تصور وأن تفضح ولتذهب أنت وجهاز الأمن الذي تتبعه إلى ستين جحيم تفعلون هذا بالمواطن المصري المسكين من أجل ماذا؟ ولماذا يحصل هذا؟ هل هو عميل الغرب أو الشرق ابدا مخالفات بسيطة مخالفة مرورية ارهاب لأنه جهاز جهاز أمن الآن طبعا وزير الجديد سنغير الشعار ايش كان الشعار هنشوف. هنخلي الشعار الشرطة في خدمة الشعب اه يعني هي كانت ايه ضد الشعب واضح ان هي كانت ضد الشعب الشرطة في خدمة الوطن والشعب والوطن طبعا وطن ايه الازلان وطن الفراعن الصغار والكبار وطن خمسمائة واحد العصابة مافيا ياريت المافيا اشرف منهم والله العظيم انتم ترون من ثلاث ايام يتصرفون تصرفا حتى المافيا لا تتصرفه لا فرق عندي بين البلطج الكبير حسني مبارك واضح جدا أنه بلطج كبير والبلطج الصغير الذي يحمل هي السلاح الأبيض أيها الإخوة والحامض يلفع به الوجوه والملتوف مولانا جليد الدين الرومي قدس الله سره قال قال ألا ترون أن الكلب عزكم الله وعزكم إذا رمي بحجر فانه يترك الحجر ويعد خلف الذي رمى الكلب له وعي يميز به بين الاداه الحقيره أيها الإخوة وبين مستعمل الاداه هذا البنصج الحقير الصغير مجرد اداه مجرد كل مجرد حجر أيها الاخوه في يد سيده يرمي به الشعب وجعل أهلها شيعا الفرعون الأول هو الفرعون الأخير يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم لا يمكن أن تستضعف طائفة وتذبح وتستحي دون أن تفرق الشعب. وهذا الرجل نجح إلى حد ما نجاح الإخفاق الكبير في أن يفرق الشعب، لكن بفضل الله معظم الشعب أيها الإخوة على قلب رجل واحد كافر بهذا النظام ورموزه وازلامه لا يريد. انتهى. لقد كثف الشعب المصري العظيم البطل. الثائر حقيقة هذه الثورة مش 23 يوليو. قلتها قبل ذلك هذا انقلاب 23 يوليو انقلاب يا حبيبي انقلاب ضباط يضحكون علينا وسدت الافاق تماما بعد ذلك التي مهدت لما نحن فيه بطريقة أو بأخرى قال لك ثورة هذه مش ثورة لكن هذه الثورة الحقيقية هذه ثورة الجماهير حتما ما سيترتب عليها سيختلف اختلافا بعيدا وكبيرا عما ترتب على انقلاب 23 يوليو سيختلف سيختلف كثيرا انقلاب 23 يوليو اتانا بأباء اباء للشعب اتانا باصنام عبدناها من دون الله عبد الناصر والسادات وبعدين ايه المبارك اصنام الان الشعب ما عاد يؤمن بالاصنام لا يريد اصناما واضح ان الشعب لا يرفع صورا لا للاخوان ولا لليساريين ولا للعلماني لا احد شعب يرفع شعارات لا يريد اصناما يعبدها من دون الله فليحي الشعب المصري لا يريد اصناما حتى النظام فعل لا بد ان يتغير هل النظام الرئاسي نظام ملعون في مصر لابد أن يتغير لنظام برلماني لابد أن ننادي بنظام برلماني في مصر نظام الرئاسي انتهى رئيس قاعد حاكم بأمره كالعزيز والمعتز من الفاطميين ها؟ يصرف الأمور كيف شاء طبعا شيء غريب أنا ضحكت مرتين في هذه الأيام ارتجفت وبكيت وسهرت مثلكم جميعا ها؟ هذه الأيام بطولها والليالي بسوادها المنير بأنوار الثورة لكن ضحكت مرتين من كل قلبي وهو ضحك كلبك المره الاولى حين رايت الرئيس مبارك يعين إيه الحكومه الجديده ضحكت من كل قلبي قلت الرجل غائب الرجل في كومة غيبوبه حقيقيه لا يزال يظن نفسه انه ايه رئيس وحاكم ويستطيع إيه ان يتعاطى مع الامور تعين ماذا انت انتهيت مش قادر طبعا انا نفسيا أستطيع أن نتفهم هذا الرجل وامثاله تماما في علم النفس أيها الإخوة هناك ما يعرف إيه بنتائج عقبيل الصدمات إذا حدث زلزال أيها الاخوه مدمر أو بركان ثار بركان وحتى في الصدمات البسيطة يموت الإنسان إيه عزيز قال له أبوك مات ابنك مات زوجتك معروف دائما لدى كل البشر هذه النفسية البشرية هناك إنكار يمكن إسرارك مستحيل مستحيل مع النز الزلحة وبيتك أصبح ركام الآن وأبناؤك هنا أقدر الله ماتوا وزوجتك هنا مدلاء يقول لا مستحيل مستحيل هذا حلم هذا هوس هذا فيلم ينكر يبقى الإنسان ينكر حتى بعد أن يأخذ أو اداءه يدليهم في قبورهم يظل يمكن هذا غير صحيح أكيد سيعودون أكيد سيخرجون سيعودون يمكن، هؤلاء نفس الشيء هذا لم يفقد وديده أو عزيزه أو حبيبه فقد ملكه وصدق رسول الله فنعمة المرضع وبئسة الفاطمة يقول لي أحدهم الإنسان إذا أعلن تفلسه من كونكورس يعني إذا فلس من شركة بأسماء خمسين ألف يورو بنجلط أي ممكن أي ينجلط ويشل شال نصف ولا شال حتى أي لا أدري أي خمسين ألف يورو شركة غلبانة وهذه مش شركة يا حبيبي هذا بلد من أعرق وأعظم بلاد العالم بلد الاهرامات هذا بلد الحضاره بلد العز ايها الاخوه اخطائيه عزبه عمل عزبة له ولي زمرته وطغمته يتصرف فيها كيف شاء الاراضي توزع اصبحت بعلاف الفددان باسعار تراب بلا سعر ما هذا طبعا لا يستطيع مبارك وزمرته ان تستوعب ماذا حدث لا يمكن ما الذي حدث لهؤلاء اذا كان طبعا يسميهم شعبا هو يظنهم لا شيء اصلا لا يستطيع ان يراهم لا يستطيع أن يعتبرهم ابدا اقل شرطي هناك اقل ضابط شرطه يستطيع ايها الاخوه ان يمرغ انف اكبر سياسي غير موالي طبعا غير عابد للنظام وازلامي ورموزي اكبر مفكر يختطف من بين الناس هذا ما حصل مع أستاذ الدكتور المسيري رحمه الله عليه اختطف من بين الناس اختطاف اما الذي حدث مع الاستاذ عبد الحليم قنديل المفكر والثائر أيها الاخوه عقيقة الرجل محترم يا ريت في عنا أي مليون قنديل رجل عنده منطق واحد وجهة واحدة لغة واحدة لا يتغير من سنوات وأنا أتابعه رجل شريف كفر الله من أمثاله وهو ناصري عبد الحليم قنديل عري من لباسه زل ملط وضرب ضربا أشفى بها على الموت وفي مكان منقطع عن القاهره وتركوه لمصيره اين حدث واين يحدث مثل هذا في العالم مع سياسي كبير ومفكر خطير وجادب يحدث هذا هذا يحدث في مصر اين يحدث هذا يحدث في مصر وياتيك الان اذناب ها؟ سلطان الامس يتحدثون كأن مصر ما شاء الله ارض الحريات وارض القضاء النزيه كان القضاء لم يضربوا ايضا القضاه ضربوا ايها الاخوه واشفوا على الموت ايضا وبالجزمه طبعا هذه مصير وعرض الحريات وعرض الضمانات وعرض المؤسسات اين هذا ما هذا الكذب ويعدوننا الان يعدون الشعب المصري سوف نصلح ونفعل كذا وكذا وكذا, وكذا لا اذا صدق امثالنا من المغفلين شباب الثوره لا يصدقون انهم اوعى منا واكثر صدقا مع انفسهم منا نغرض الى نفاق حزب الوفد النفاق والحربائيه والدجل شيء مزعج دائما كنت ألاحظ ان الذي يشوش الشارع في مصر هي المعارضه على الاقل بعض اجنحه المعارضه تجعل الشارع قلقا مشوشا لا يعرف وجهته لا يستهدي سبيله تذهب به مره ذات اليمين ثم ذات اليسار ثم تخف في المنتصف متردده حائره لا تعرف لا تستطيع ان تتنبأ ايه بما ستقول بما تتخذ من مواقف لانها حرب بائية متلونة لأن عرأس هذه الأحزاب أو بعض الأحزاب جماعة مصلحجية ونهازين بدهم مصالحهم الشخصية من الاجيال القديمة ويتكلمون الآن باسم الثورة الشباب لا يباليهم اصلا والله العظيم الشباب أنا أدعو شباب مصر أيها الإخوة من هنا أدعوهم إلى أن ينشئوا حزبا جديدا وأنا أقول لكم هذا الحزب من غير قسم في بضعة أشهر أيها الاخوه إذا الظروف سمحت سوف ينضم إليه الملايين وسيكون حزبا حقيقيا حزب أريد من شاب أن ينشئه شاب ابن ثلاثين سنة ثلاثين خمسة وثلاثين سنة ينشئ هذا الحزب يعبر عن مطامح الشباب عن افاق الشباب بعقلية الشباب ومنطق ولغة الشباب اتركونا من هؤلاء العجزة الخريفين الحربائيين آه قال صدق حزب الوفد صدق مبارك حنوا على المبارك أي لغة هذه ما هذا الكلام الفارغ قال حن علي انا مواطن مثلكم ولدت هنا واهش هنا واموت هنا ادفن في فرعون اسمحوا لي يا ما شاء الله يا اخي انت لست مواطن انت جزار انت فرعون انت اذلتنا انت انتهكت اعراضنا انت كممت أفواهنا قلعت عيوننا صلمت اذاننا انت لعنا علينا وعلى شعبنا قالت كان والشعب المصري غلبان ما هذه المشكلة؟ هذه طبيعه الشعوب وبالذات الشعب المصري شعب متسامح جدا من أراد أن يعرف طبيعة المصري هذا هو المصري. فعلنا شعب مسالم، شعب مسالم رقيق القلب سريع الدماء، شعارهم النفس الطيبة في الجنة. اتسامحون بشكل غير عادي. لم أر شعبا مثله. والله العظيم، شيء غير عادي. رأينا ذاك الثائر النبيل الذي يبكي. هو المذيع لماذا تبكي؟ وإذا به طبيب طبيب متعلم. قال لأنني قذفت. أحد هؤلاء البلدجية بحجر فأصابه في وجهي فأنا أبكي لم أكن أود هذا لكن دفاع عن النفس إيش المسالم هذه إيش الروح الطيبة هذه شعب طيب جدا ومسالم ومتسامح ضحك عليهم بكلمة كتبها له أحد إيه النهازين فصدق الشحب صدق الشحب في اليوم الثاني وهذه النفسية العليلة المختلة هذه العقلية والنفسية المعتلة نفسيا وعقليا يتمسكن إذا شعر بالضعف إذا أو مثل الحية مثل الصعبان أول ما يشعر بالدفع يلده مباشرة أول ما شعر أن جزءا بسيطا من الشعب انحاز إليه أرسل البطلجية سنؤدبكم سنعلمكم الأدب يا ولد كذا كذا ويتوحد بمحاسبة كل من تسبب في الفوضى المسلمون تسببوا فيها حسب الدكتور محمد سليم العوّه أمتع الله به المفكر القانوني والثائر الذي كان فيه وسط معمعة الثائرين ما شاء الله يقول لم يبلغ المعتصمون هنا اثنين مليون كما يقال ثلاث مليون ونص قال قال وأنا أشهد وكل الناس يشهدون والله يشهد ما من حادثة سرقة واحدة ولا تحرّج جنسي ولا نزاع ولا ضرب إيش الرقي هذا يبدو أن شباب مصر أرقى بكثير مما كانوا يظنون حتى هم أنفسهم طبعا أرقى مما يظن يا الشعوب العربية كلها ارقى بكثير رقي عجيب لفت انظار احرار في العالم اقسم بالله رقي غير مسبوق وشعارهم سلميه سلمية وفعلا جعلوها سلميه سلمية مفارقات مفارقات ايها الاخوه هؤلاء الشباب الخارجون من عالم الافتراضي فيرتشوال وورلد عالم الفيسبوك والتويتر والإنترنت هذا العالم الافتراضي ايها الاخوه منتهى الحداثه منتهى العصريه يسلط عليهم رجال على بغال وحمير وجمال مفارقة كثف بها القدر أيها الأخوة برمزية لافتة روح الحدث اللي ما ينصل إذن للفريق الأول مستحيل مستحيل مع كل هذا الرقي والتحضر والعظمه وفهم روح العصر وجوهر الواقع أن ينتصر أصحاب البغاء والحمير والجمال شيء هذا أضحكني هذا الشيء الثاني الذي أضحكني ضحكت ربما ثلاثين أربعين مره كلما تذكرت جمال وبغار واخوه الاضحك ماذا ما الذي ما حدث اخر سهم هذا آخر نشاب في كنايه حاكم ضائع وحكومه ضائعه وداخليه تائهه من المفارقات القدريه القدر يعبث بهم القدر يسخر يضحك الدنيا عليهم اقسم بالله القدر يضحك الدنيا عليهم ان الشباب الافتراضيين الخارجين من عالم الفيسبوك وتويتر هم الذين اعادوا صيغة الواقع عجيب وان الذين يمسكون بكل خيوط اللعبه وبكل مواقع السلطه والنفوذ في عالم الواقع في لب بابه لا يفهمون شيئا عن الواقع لا يتواصلون مع الواقع فاشلون تماما اذا هي مفارقه مفارقه الهيه مسخره الهيه ينكرون ويمكر الله سخر الله منهم ولهم عذاب اليم والله العظيم هكذا أنا أقرأ الأحداث واضح جداً تحتين نأتي إلى خضية إيه؟ رئيس دولة أبو الشعب الأب القائد اللي خدم ويتقاضى عجل خدمته أموالكم ودماءكم وأعراضكم وحرياتكم ومستقبلكم ومستقبل أولاد أولادكم لأنه خدم أي لغة هذه لا أفهم ولا أستطيع هل تغيظني؟ أنا حين أسمع هذا تغيظني يمكن يقنع بها بعض المصريين بعض العرب لكن هذه التغيظ كل من يفهم كل مثقف فهم هذه اللغة تغيظه اي حق لا هذا مقابل خدمتك فلا بارك الله فيك ولا في خدمتك لا كنت ولا كانت هذه الخدمة لعنة الله على هذه الخدمة إذا كان هذا إيه الجزاء إذا كان هذا الثمن يا حبيبي لانه خدم أذبحك يذبحك مئة سنة عند أولادك لنخدم خدم هذا يا أخي هذا خير موجود الشعوب الحرى لا تفهمه لو هذا حدث هنا في عالم غربي أنا أقول لكم أول ما سيبدعه القائد رصاصه في رأس يقتل نفسه وانتهى كل شيء في شرف في فهم لقيمه الانسان الإنسان لكن هذا الرجل الخرف المسكين ابن الثالث والثمانين يريد أن يحرق مصر مثل ما فعل نيرون في روما لكن نيرون كان مثقفا على الأقل مجنون كان نيرون لكن مثقف بعد أن احرقها أمر الموسيقى فصدحت أيها الإخوة في القصر عنده وجعل ينشد أشعار هوميروس أشعار حرب طروادة تروي مثقف لكن صاحبنا لا يعرف لا طروادة ولا مروادة يحرق ويجلس هكذا ماذا تريد؟, ماذا تريد؟ انظروا للحمقات العجيبه جدا يقولون طيب افترضوا أن الخارجوا يتظاهرون ثمانية مليون ايش ثمانية مليون؟ مصر أكثر من ثمانية مليون معناها اثنين وسبعين مليون مع الرئيس مبارك منطق عجيب ذكي جدا للمنطقي يا أخي لم أسمع أكثر هؤلاء جمعوا سلفا إلى بلاده إلى حماقه إلى جريمة إلى كذب طبعا شر المبقات اجتمعت في شخوصهم وفي أفكارهم وفي أدمغتهم التائية قال لك ثمانية مليون ولما مش كل الشعب المصري جميل جدا قولوا لنا كم الذين ذهبوا الى الانتخابات صح؟ كم الذين ذهبوا إلى الانتخابات؟ ثمانية مليون؟ مستحيل ما في ما في مشاركة أصلا ربما أربع خمس مليون على اكثر وزورت إراداتهم وزيفت أيها الإخوة إيه إراداتهم معناها بهذا المنطق الذين يقولون لمبارك لا 200% من الشعب المصري طب. إذا كان الذين ذهبوا إلى انتخابات مليون وزورتوا اراداتهم كذبتوا عليهم وبشكل الشعب المصري إن الشعب المصري شعب المصري في 100% طيب اليوم 8 مليون معناها 200% لأول مرة 200% بيقولوا ليه للزعيم لا هذا معنى يا حبيبي في الانتخابات 4 مليون الشعب المصري في المعارضة 8 مليون بشكلهش حاجة أي منطقة هذا؟ أي منطقة؟ كيف يضحكون على الناس؟ طبعا بعض الناس يقول لك يا اخي يصدقون هذا في مصر يحدث في كل مكان يحدث وفي أوروبا وفي أمريكا وأيام الثاني والروز والتورتشير وهتلر يحدث هذا وفرانك والجمع هذولا لما يطلع واحد زحيم يعني رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير أو مفكر كبير أو صحيفة مشهورة أو قناة تلفزيونية لها بعض الاعتبار أو حالم دين كبير أو قسيس أو رابي فكيف إذا طلع هؤلاء جميعا مع بعضهم شكلوا جوقة تعزف معزوفة واحدة هي الكذب القبيح الصراح الوقاح بعض الناس لا يصدقون بعض الناس يظنون أن الكبار لا يكذبون وسائل الإعلام صعبة أن تكذبنا وسائل الإعلام محايدة اوتوماتيكيه هذه تشتغل لحالها تفتح التلفزيون ينطق اوتوماتيكي محايد انتبهوا سيكولوجيا عشان نفهم عن ايه كيف نخدع كيف تخدع مش الشعب المصري الامم كلها البشريه على فكره والخداع دائما كيف يخدعون آه. بعض الناس يقول لك وإن لم ينطق بهذا الكبير لا يكذب يكذب الواحد الصعلوك الفقير الغلبان المخور الكبير لا يكذب اجلس لك هيك امبارح ويتكلم بلغه واثقه الرجل يخاطب الشعب عادي يتخطى كل الحقائق ويبني جسورا على انهار لا وجود لها كما قال خروتشوف خروشوف قال اساسا رجال يعدون ببناء جسور على انهار غير موجوده هي هذا ما وعدنا به عمر سليمان حنصلح وحنسوي وحنعمله ده شكرا لكم انتم شراد الاصلاح مين حيصلح نفس الجلاد نفس الفاسد نفس اللي عنده اجندات وبالتهم الاخرين بانهم عندهم اجندات اجنبيه اين هي الاجندات طبعاً بتركها هكذا.. أجناد أجنبية الإخوان عندهم أجناد أجنبية وغير الإخوان طبعاً كله عنده أجناد لأمريكا مستحيل طبعاً طرقيق طبعًا العقود السابقة الإخوان هذولا عملاء لأمريكا وعملاء لبريطانيا في نفس الوقت في نفس الوقت يقال لأمريكا إذا تخليتم عنا الإخوان سيحكمون وهم أعداؤكم ما فهمناش الإخوان أعداؤهم ولا أحباءهم والله ما فهمنا يا أخي يتحكمون على الناس بالله شيء غير طبعا الان متروك هكذا بالمطلق اجندات اجنبيه مو لا انا ما قصدتش امريكا انا قصدت ايران جميل قصدت ايران وانت رئيس استخبارات اديني بدليل واحد على صلات لاخوان المسلمين في مصر بايران والله العظيم لو في دليل واحد لقاء سري واحد لفضحوا به العالمين تفضل شوفوا العملاء والله صحيح لعلقوهم على المشانق في حكومتهم الظالمه لكن ما في يا اخي هذول الناس وطنيون. مبارك بالأمس يحكي القنوات العالمية. بقول أنا خايف، فأنا تعبت، حب روح. قال هو عساس الحين حب روح. بديك تروح من عندك بإذن الله تعالى. رايح رايح. والله رايح. يمين وأمريكا تخلت عنه على فكرة. واضح. وإسرائيل تخلت عنه. وهذه عادة أمريكا وعادة إسرائيل. وطبعا هذه عقد سياسة. ما فيش وفاء. ليه؟ يعني أو فيالي لسوي دعوتك وسوف تُحاكم. وسوف تجمد أرصدت وأرصدت إيه أولادي؟ هتشوفه. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كمثل الشيطان اذا قال الإنسان يكفر بعدين إني بريء منك في ستين دائية هذه امريكا مثلها مثل الشيطان تتبرأ من أوليائها هي مع الواقف أنت الحين سقطت خلاص في ستين دائية مش مستعدة حتى تؤمن لك ملاذا آمنا روح في السعودية ممكن إيه عند أخوك زي العابدين آخر نكته الآن قال لك الرئيس المصري يبعث اسم إس للزعيم عربي مجاور قال له شعب التونسي طرد بن علي ايه في يناير والمصري عملها وطردني ايه في فبراير مارس بناسبك جدولي اعمالك لازم جدوله جدوله مارس بناسبك قال له مناسب الشهر مارس هذا ان شاء الله مناسب ثورات عجيبه لم يحدث بفضل الله يعني مثلها في التاريخ كل شهر ثوره والله الشيخ لا يصدق انجز الشعب المصري في اسبوع ايها الاخوه ما... ماذا اقول ما عانى منه على مدى ثلث قرن معاناه ولا كل محانا ثلث قرن صابر على الظلم والظلم والمهانة تخلص من كل شيء في أسبوع هل ما تفعله الإرادة؟ إرادة الفرد وإرادة الجماعة إرادة الشعوب اطلب الموت توهب لكم الحياة وما في موت هي الحياة بفضل الله تبارك وتعالى والله كل اللي ماتوا لو اتجرحوا انا متاكد يموت يمود اضعاف اضعاف كما قلت لكم في السجون والزنازين وحوادث طرق وحوادث مرور دوز الشعب المصري جاءته حقبة من الزمن وتعرفون هذا حتى الشياطين عبدوها من دون الله شعب طاع شباب مضيع لا قضية له المسكين مسدوده كل الافاق جن وعندوا طاقة انظروا اليهم الان ما اروعهم من شباب لان لهم قضية الان وأنا متأكد كثير جداً من هؤلاء الشباب بتعوهم بنات وبتعوهم كاس وبتعوهم طاس بس ستشوفوا سيتحولوا وصير مواطنين من أصلح المواطنين بالأمس أحد إخواني العلماء هاتفني ويتحدث مع قتله اسمع يا أخي الفاطن قتله يبدو أننا نحن الإسلاميين بالذات والعلماء والمشايخ يبدو أن أدمغتنا مقولبة ومبرمجة بطريقة أفسدتها قال لي ماذا تعني؟ قلت لا نستطيع أن نلاحظ الأشياء في واقعيتها ما لا تريد أن تقول قلت له أريد أن أقول للأسف علموه نحو كذا نشينا في المساجد أن الإنسان ما لم يكن ملتزما التزاما حقيقيا مقيما للصلاوات أيها الإخوة ويأخذ شطرا من الليل تال لكتاب الله غضيظ الطرف والبصر نقية إيه؟ السير والأثر فهذا ليمكن أن تراهن عليه ولا أن تعول عليه لا يمكن أي أن يأتي بمحمدة قل له نعم وتقول هذا صحيح العالم يقول ثورات بالعشرات أيها الإخوة قام بها ناس غير مسلمين وغير ملتزمين وشباب يسليل وام لاحده أمه كل الأديان وقدموا الدم أيها الإخوة قدموا الدماء والعرى وقدموا حياتهم وحرروا أنفسهم وبلادهم قلت لي حاجب صحيح هذا قلت له ما يحدث في مصر مش شرط مش شباب ملتزم كله أكثر ربما غير ملتزم اليوم الدكتور قرضاوي أمتع الله به قال ربما لا يشكل الإخوان وغير الإخوان عشرة في المئة من هؤلاء وهذا صحيح ربما العشر فقط ملتزمون والبقية غير ملتزمين ما معنى هذا؟ معنى هذا ما ذكرته في الخطبة السادقة وجعلته محور الخطبة وتلوت الآيات تدل عليه الحرية شيء إلهي مقدس فينا قبل أن يستخلف آدم في الأرض وقبل أن ينزل العرض هو تحمل أمانة أن يكون حر مختارا أكثر الأشياء إلهية فينا وقدسية الرغبة في الحرية يتوخى إليها الشاذ والملتزم وغير الملتزم والموحد والكافر والوثني والثنوي والشيوعي الكل يتوق إليها الحرية على فكرة المبادئ الشريف والمبادئ النبيل أيها الإخوة إذا نزلنا من فضاء تجريدها إلى عرض تعيينها تحدث خلافات لا أول لها ولا آخر انا اقول لكم في استثناء واحد تقريبا الحريه حتى ان نزلت من العام الى الخاص من المجرد الى المتعين اكثر مقوله واكثر معنى ايها الاخوه واكثر طموح يبقى الاتفاق عليه هو الاكبر الحريه, الحرية لذلك الان المسيحي, المسيحي القبطي في مصر يقف الى جانب اخيه المسلم بغض النظر مسلم الإخوان ولا مسلم بلا عنوان آه يقف إلى جانبه استمعنا أيها الإخوة في الفضائيات كيف أنه في الجمعة السابقة جمعة الغضب اليوم جمعة الخلاص بإذن الله جمعة الرحيل آه بعون الله تعالى في جمعة الغضب آه استمعنا كيف أن إخوان الأقباط في مصر الذين دمرت كنيستهم قبل إيه في رأس السنة ليله رأس السنة كنيسه القدسين لما رأوا إخوانهم المسلمين مش الإخوان المسلمين لا المصريين المسلمين أيها الإخوة آه وقد بدأت قوات الأمن المركزي والشرطة آه ترشهم بالمياه الساخنه وهم يصلون انضموا إليهم والتحقوا في الصلاة لينالهم ما نال إخوانهم المسلمين هذا الشعب المصري في عظمته بعيدا أيها الإخوة عن تجضيته وتقسيمه وتفريقه والله لقد شعرت بالرعده في بدني حين استمعت إلى محلل ثم استمعتها من ثاني وثالث وبدأ الأمر يدخل عندي في حيز الاحتمال وفي الحقيقة لم يدخل هذا من قبل عندي في حيز إيه؟ الاحتمال أنه قد يكون هذا النظام اللعين هو الذي كان وراء تفجير الكريم هذا لم يخطر على بالي حقيقة وأنا شخص شكاك أشك في كل شيء وأضع احتمالا لكل شيء هذا لم يخطر على بالي لكن الآن يبدو أنه ضالع قد يكون ضالعا حتى في هذا يريد شغل الشعب بعضه ببعض يريد جعل المعركة بين أبناء الشعب ليتلهوا عنه وهذه الطريقة فعلا مفضوحة أيها الإخوة يمارسها كل الطغاء بل كل الساسة للأسف الشديد مارسها ستالين في الاتحاد السوفيت السابق كان يخوف شعبه هو أيها الإخوة بالخطر الرأسماني بالرأسمانية اللعينة مارسها في المقابل شيرشيل في بريطانيا ورزف في أمريكا وخوف شعبيهما ما الخطر الشيوعي الكومونيست الملعون الأحمر هذا تخويف عشان إيه؟ يضبط الناس الضبط والرقابة وحتى يشغلهم بهواجس وهمية فارغة ها؟ مارسها هتلر وموسليني في ألمانيا النازية وإيطالة الفاشية وخوف كلاهما شعبيهما من الرأسمالية والشيوعية معا طبعا لقد كان عدوين للرأسمالية والشيوعية والخطاب الثائد هو تخويف الشعب الألماني والشعب الإيطالي من الرأسمالية ومن الشيوعية تخويف وهذا رأسمالي وهذا شيوعي وهذا مندس وهذا عميل للفكر الأجنبي نفس الأسلوب الحقير وفي الحرب الباردة من 45 إلى 89 زهاء نصف قرن مارس المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي كلاهما استثمار التخويف المتبادل هذا يخوف من الشعورية وهذا يخوف من الرأسمانية وشهدنا طبعا عهد المكارثي آه وبطولات هوفر جي إدجار هوفر وماذا حصل في أمريكا كأنه أمريكا صورة منسوخ أيها الأخوة أيضا من الاتحاد السوفيتي الكلياني الشوميلي الشمولي التوتالي هذا حدث حتى في عهد بوش الأكبر إلى ابنه الأصغر بدأ التخويف بشيء آخر لأنه إيه من تسعة وثمانين انتهى المعسكر الشرقي تقريبا خلاص فالتخويف الآن هي بالبعضو الإسلامي الإرهاب الإسلامي، آه. واستثمر هذا التخويف بوش الإيه الأصغر تماما حزبي على دورتين البغبغ الإسلامي، مع إنه قبل ما يشوف هذا البغبغ، قبل ما يصير رئيس بشهرين، سألت واحدة إيه؟ المجلات تسمع بأبن لادن قال بسمع، تسمع بالقائدة بوش هذا الأصغر قال بسمع، إيش بتعرف عنهم؟ قال من جماعات الروك أندرون حد قري هذا. يوجه هذا عقليه عقلية امه من ثلاثمائة واربعين مليون ويذبح بلادا ويسخط انظمه ودمر حضارات أه؟ لسنا خيرا حالة من هؤلاء حسني مبارك ما شاء الله لخدم الشعب الله يرحم شيخنا اللي قال في يوم الايام الدليل على صدق حسني مبارك واخلاصه في خدمة الشعب انه شوفوا غنيكو اول ما اجيه كان شوي مليان وبعد اشهر اصبح نحيفا من الهم هم الأمة المصرية هقول له يوم مولانا لو بعثك الله من رختتك غفر الله لنا ولك شوف الآن ما شاء الله أنا فقد الهم هذا حسن مبارك استمعنا إلى إيه إلى أعتقد محمود علي صبرا الذي عمل في مكتبه لثمانية عشرة سنة قال حدثنا عن مدى اهتمام الرئيس بالشعب المصري العظيم شعبه قال كانت أوامر الرئيس مشددة ومشددة جدا وتقوم الدنيا ولا تقعد إذا خلقناها التقرير اليومي الذي يكتب عن حالة الشعب والمواطن المصري ممنوع ان يزيد عن صفحه واحده صفحه واحده والله لا تكفي تحكي مسافه إيه فرد من اللي بيحصل في مصر ممنوع صفحه واحده بس كل مصر بتسويوش عنده ايه ثلاث دقائق اخخر عنها صفحه في اليوم قال لك مهتم بالشعب المصري هذا مدير مكتبه تقريبا ل 18 سنه شهاده حيه بفضل الله ورجل حي يرزق وعلى التلفزيون بيتكلم ومش خايف لا يمكن واحد يكذب لأن هذه الحقائق نرجع إلى خضية التشريط عندي فكرة عن التشريط أي مبدع خذواها قاعدة هيك، فكرية فلسفية أي مبدع أي معنى أي مقولة تعلن إيمانك بها ثم تبدأ تشرطها يعني تقيدها بالقيود تحط عليها شروط لكن بشرط كذا وكذا وكذا وكذا كلما زادت الشروط علمنا في الأخير أنك لا تؤمن بها محروف هذا ببساطة يعني هل أنتم تشرطون إيمانكم بالله؟ يعني أنا أمم بالله بشرط أنه يعطيني ويغنيني ويحفظ لولادي ومرتي ويخليني الأول مش الأخير ويعمل لي كذا وكذا وينتقم من فلان وإلا ما أمنش فيه. مستحيل فستحيل بالله بلا شرط إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين صحيح؟ إيه؟ طيب المعاهدات إلى أي درجة تشرطها بحسب ركونك إلى وفاء الطرف الآخر إذا كان لك معاهدات زي دول مع إسرائيل مثلا يا حبيبي لازم تحط سلوط خمسمائة شرط وشوفناها إيش عملت فيها في المعادلات كلها من أيام الهدنة الأولى والهدنة الثانية تخرقها مئات المرات في 23 شيء عجيب آه. فطبعا لابد أن تشرب أنت وتضع شروطا كثيرة جدا فهذا يؤكد أنك إيه أنك في الحقيقة مش داخل إيه في هدنة مش هذا الهدنة هذه ما هذا هذه أصبحت شروط كلها غير متحققة اليوم تحققها هذه مشروعة كالذي يزعم أنه أيوه ليخو موقن بعفة زوجته لكنه يغلق عليها الأبواب والنوافذ آه ويضع الغل والقيود في أيديه وفي رجلها أيها الإخوة ولو كان في المحبس محبس العفة الروماني بتعرفوه موجودا لحبسها فيه كمان سكر عليها آه محبس العفة اسمه وبعد يقولك لك عف النساء يطردوا كذب كل هذا التشديد يؤكد إيه أنك لا توقم بعفة إيه زوجتك جميل جدا أريد على ضوء هذه الفكر البسيطة هيك بعد أنا وضحتها إني أشوف إيش مدى الثقة المتبادلة بين الحكومة بين الحكومات المصرية في عهد مبارك في الحقبة المباركية وبين الشعب المصري هل يمكن سبر هذا؟ بطريقة علمية بسيطة وبجملة واحدة يمكن بكلمة واحدة قانون الطوارئ شغال لثلاثين سنة تخيلوا حقبة ثلث قرن وقانون طوارئ وقال لك شعب العظيم بحبه بحبني احنا قلب رجل واحد بفضل الله ما فيش مشاكل والاجندات الخارجية والمندسين والعملاء يعني ما شاء الله سمن على عسل وقانون الطوارئ موجود ليك لثلاثين سنة قانون الطوارئ يعادل في نظري مش تشريطا ألف تشريط طبعا قانون الطوارئ هو الغاء بالقلم الأسود مش الأحمر لكل ابجديات حقوق المواطن إيش رأيكم لكل معنى لمؤسسيه مؤسسات الدولة قال لكم الوضع سمن على عسد ثلاثون سنة. ثلاثون سنة معنى حالة عداء متبادل ابي قال وشره الذين تكرهونهم ويكرهونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وهذا هو انا ما بعرف هذا الرجل يوم القيامه كيف سيقابل ربه بكل اللعنات التي هي نزلت على ام راسه من الام العربيه والاسلاميه كلها والله العظيم انا متاكد والله العظيم بلايين اللعنات بلايين بلايين الله هو تعال كل امتي هذه على باطل وانت على حق قال قالهم اذا انا ذهبت يحكم الإخوان المسلمين فيها غطرس هنا بردو في غطرسة حقيقية يا إخواني طب فليحكم الإخوان المسلمين لماذا ليحكمون إذا كان الشعب المصري سيعطيهم إيه أصواته وهم أكثرية ولهم ثقل معنى هذه خضية الشعب مش قضيتك يا حبيبي مش قضيتك إذا مش قضيتي أنا مش خضيت أي واحد ولا مستحيح وإذا كان ما عندهم مش ذاك الثقل فهم سيفوزون ويمثلون بمئين بحسب ثقلهم لكن هو يؤكد وهو متاكد ان لهم ثقلا كبيرا ومع ذلك هم محظورون غير مرخص لهم ومن زنزانه لزنزانة ومن اعتقال لاعتقال 24 ساعه هؤلاء الناس وقال لك هيحكموا يا حي هلن لكن وين الغرور والغطرسة الغطرسة ان كنتوا يا شعبي يا مصري حمقى ما بتفهموش انا اللي بفهم كلكم بتفهموش حاجة لازم هذول يوصلوا للحكومه طب إحنا نعطيهم اصوات يا ريس احنا ملايين قال لك لا تفهموش عشانك بدي انقذكم من انفسكم وانا بدي احمي الشعب من حماقة الشعب ممنوع تعطوهم فرصة للحكم لان انا افهم منكم كلكم افهم من ملايين دام الشعب هو الذي اختار ذلك هذه حرية الشعب يا حبيبي اتركوا من هذه الغطرسة حالة الاعداء المتبادل برضو القدر اوقعه ايها الاخوة في موقف كثفها تماما ورمزها تخيلوا ناس يعتصمون اعتصامات سلمية وقاعدين بكل ادب ورقي حضاري غير مسبوق حقيقه الا في الحاله التونسيه ها ي... على التلفزيون وعلى الفضائيات العالميه ها يظهر الرجل وهو في غرفه العمليات هل انتبهتم لهذا هل في رئيس دوله يدعنه زعيم ويحب شعبه وشعبه عشان بالظاهر سلميا بيورجينا صورته وهو في غرفه العمليات الحربيه ما شفناهاش أيام ضرب غزة هذه وحصار غزة وانت ضليع في الشغلة هذه لكن شفناها على شعبك اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تفر من صفير الصافري قال لك عندي دكتوراه في العناد هذه نكته ضحكتني كمان والسؤال إذا من إذا إسرائيل أبدا أبدا ما فيش أكثر من هيك تسامح وتساهل إسرائيل تقتل الجند الجند البسطين على إيه معبر رفح بهمش من غير التضرق لهم سبحتكم بضلكوا أحبابنا وأخواننا لأن اليهود أعظم ناس اسمعنا مبارك في التلفزيون يقول بدك تأخذ كلمة كلمة اليهود منهج تاني أبدا اليهود إذا أعطاك كلمة أبدا دي أحسن من ألف ورعة وأحسن من ألف وثيقة شوفوا في الانترنت شوفوه نعم مبارك يقول هذا يقول أخي ريجن وين العناد هذا يا ريت في عناد العناد إذا إسرائيل لا إذا امريكا أمريكا حتى هنا تأمرت عليه وقالت انتقال سلس للسلطة طلع اول خطاب حنعمل انتقال للسلطة مسكين حتى عليه يردد ما تمليه امريكا ما تضعه في فمه وسلوكهم الكلام الفارغ انتهى عهد التدخل الاجنبي ما في واضح الامور تسير كما هي قال لك دكتوراه في العناد فقط على شعبه لذلك الان عنده استعداد ان يذبح الشعب ايها الاخوه يورض الجيش في الشعب كمراد اجره الامن من اجل ان يبقى على شعبه هذا لمبلغ احتقاري لشعبه مش مسدد ان الذين اتخذتهم خولا وعبداناً وارقاء ثلاثين سنه الآن يقولون لا مش قادر يسكتوا هو لابد أن ان يسكتهم ووالله العظيم لو سكتوا انا اقسمهم على منبر رسول الله ووالله العظيم لو سكته لن يرحم كل من شارك في هذه الاشياء بالرؤوس اقسم بالله لن يرحمهم وبعدين بالعقل احنا شوفنا سبحان الله قالك انا بقيل شهر سبتمبر حروح كلام فارغ ها؟ ومش حورد ابني طيب. ها. انت في يومين ايش سوت في الناس وأنت في لحظة ضعف كيف لو صدقك الناس وعادوا لبيوتهم وفكوا الاعتصام ماذا ستفعل بهم برؤوسهم من الشباب والشباب والحزبين وغير الحزبيين عاد وإسلاميين وغير إسلاميين لن يرحمهم حيبقوا على الأيام اللي مضت لسه هذا هو أعطانا نموذج هو أعطانا نموذج قال نموذج هذا ما سأفعله بكم بس نموذج حيتفاقم شيء تخبط نظام يتخبط تخبط ما عندوش حتى الذكاء السياسي في التعامل معه وبعدين تدار أزمة بهذا الحجم هذه ربما لمية سنة إيه قادمة ستكون الأزمة الأكبر في تاريخ مصر لمية سنة حقول الشرق الأوسط لا على الأقل في تاريخ مصر وهتؤسس لأزمات وإنفراجات كبيرة في الشرق الأوسط ربما حتى إيه في العالم كله كما يرجح بعض المحللين أكيد أن مصر هذه أم الدنيا فعلا الآن بدأت تظهر أنها أم الدنيا الآن لما تأخذ دورها الحقيقي وتحكم برجالها وعباقرتها فيها شعبها وأبناءه البررة هتشوفوا إيش هي مصر نابليون كان يقول من يحكم مصر يحكم العالم نابليون فغرفة عمليات حربية وفي نفس اليوم يبعث لهم الF16 من فوق رؤوسهم يعني يتعاطى مع شعبي على أنه عدو حقيقي على جبهة يقول لهم أنا ممكن أي أمر بإيه جميعا مجزرة تاريخية غير مسبوقه وأنا في غرفة عمليات أي منطقة لها وبعدين هؤلاء التائهون الذين إيه؟ يكتنفونه ألا يدركون أن هذه اللغة هذه اللغه السوريه السور هذه هذه اللغة حمقاء جدا جدا لغه يمكن لاي مواطن بسيط ان يفكها وان يقرا من خلالها رساله مروعه غير طبيعيه مين زعيم مين قائد يخاطب شعبه بهذا الاسلوب يا اخواني مش معقول مش معقول ابدا مش معقول أبداً. ويلعب كما قلت لكم لعبه التخويف اختم بالجواب عن السؤال الذي اثرته ولم اجبه هل الكبار يكذبون اكثر الناس كذبا هم الكبار انتم يتعلق الأمر بالساسه وفي الشرق والغرب أكثر الناس كذباً ومرضوا على الكذب وادمنوا الكذب ولا يحسوه الكذب هم الساسه فكيف إذا كان السائس أو السياسي سياسياً عربياً وديكتهتوراً يا حبيبي حيكون هذا الشيخ الكذابين ابليس الكذابين طبعاً لك لا مدامه كبير لا الصعب إيش يدرب على ايده كانوا ما عندوش مصالح أن يكذب يعني بالعكس إخواني هؤلاء الأكثر هاي واحد اثنين لكن لماذا يصدقهم الناس؟ لانه في وهم ان الكبير لا يكذب. اثنين الكبير هو الاخوه يكرر الكذب يعني بيحكي مره ومرتين وثلاثه و2000 خدمت البلد انا وطني انا اكبر وطني انا مصر بتهمني قبل أولاد وزوجتي وعرض ودمي ومالي وكذا مصر مصر مصر الناس تصدق لينين زمان فلاديمير ليتش لينين اكذب واكذب واكذب كسياسي عالمي كان لنين هذا؟ لأن اكذب وكذب وكذب وفي النهاية سوف يصدقك الناس أحروف هذه هذه آلية مدروسة كر الكذب أي واحد اثنين كلما أيها الإخوة كانت الكذبة أكبر كلما كان الناس أمية إلى تصديقها عكس ما تتوقعون على فكرة العقل بشري لا يعمل بالطريقة التي تظنون فكرة العقل بشري يعمل بعقلانية لا مش عقلانية موضوع تعاطي العقل بشري مع الأكاذيب السياسية وغير السياسية يؤكد أن العقل غير عقلاني يعمل بمنازع أيها الإخوة وتوجهات سيكولوجية معقدة جدا Very complicated. Oh. ليه؟ قال لك الكذبة الكبيرة بتكون إيه أدعى إلى التصديق ما الكذبة الصغيرة أعتقد مرة إيه ضربنا مثالا لو جاءك واحد مثلا وأنت مدرس ولا مدير شركة oh. وقال لك أستأذى اليوم مش حقدر أداوة مسمح لي ليه؟ البعيد أبوي مات بتصدقه مش ممكن واحد يقول أنه أبوك مات أبوه لو قال لك صاحبي مات بالله بكذب صاحبك مات لكن ابوي أبوي مات امي ماتت روح يروح بقيه في حياتك ممكن تتدري في الدموع عليه لانه كذبه غير معقوله وديت امك عن المخبره ايه وديها كل ما تكون الكذبه اكبر تكون اجهل للتصديق ليش سيكولوجيا لانه الكذبه الكبيره تفتخر الخيال الخصب والجراءة بدك تكون جريء جدا وعندك خيال غير طبيعي عشان تقدر تكذب كذبه كبيره مين بيفعل الكلام هذا الساسة طبعا لأن أكذيبهم مش على مستوى شركات ودوام يومي أه؟ وأبداً أكذيبهم على مستوى إيش؟ أموم شعب ومصالح شعب ومصائر شعوب يكذبون أكذيب فضيئة من أكبر ما يكون وتكون أدعى للتصديق لأنها كبيرة أجندات أجنبية قال لك خوان عنها أه؟ فهموا ناس المصداء كمان في ناس من حزب الله ومن إيران حزب اللهويون فيه وفي إيرانيون مندسون بينكم إيه المغفلين صدقون هذه من الكذبات الكبيرة بعدين اكثر من هذا الذي يكذب ليس شخص ايه ليس شخصا واحدا من متنفذين اصحاب النفوذ له اعتبار وحيثيه لا لا جوقه رئيس الجمهورية يكذب رئيس الحكومة يكذب البرلمان يكذب الصحفي الشاطر المشهور يكذب عالم الدين وشيخ الكذا ومفتي البلد يكذب القنوات التلفزيونيه تكذب طبعا انت في الاخير لابد ان تصدق مش معقول كل هؤلاء المحترمين الكبار يكذبون وكلهم منتفعون لو انت التفتت لأنهم منتفعون ستقول اه ممكن انهم يكذبون لكن انت ما بتلتفت ما بتلتفت وبعدين يا إخواني كما قلت حياديه وسائل ايه وسائل الاعلام اليوم المعاصره لانها وسائل تلقائيه اوتوماتيكيه زي ما قلنا افتح انترنت بتلاقي الصفحه موجوده دائما فتحتها فتحتها شيء موجوده بتفتحها بتلاقيها موجوده بتقول لك حصل كذا كذا كذا فبتعمل بطريقة تلقائية تقول يعني معنى هذه الحياديه هي مش حيادية طبعا التلفزيون تفتحه بيحكي الخبر. بتسأكروا برضو خلاص موجود فيه. تلقائي جهاز بريء، محايد، نيوترون. لا، اللي فيه مش محايد. لكن الانسان بعمل ايه قفز من شيء الى شيء، من خدعة. هذا مش تحليل. هذا تحليل ناس متخصصين على مستوى العالم في القضايا هذه. هم ذكرش هال. مش مش معلومات الخاصة هال. معلومات عميقة جدا. ف الإنسان ينتخل إيه انتقال وهميا نفسيا ويظن ان هذه اكثر من هذا عاد. مخدوعية بعض ذوي الاعتبارات من الشرفاء والمحترمين. يجي واحد مفكر محترم عالم دي محترم صحفي قدير ويصدق الأكاذيب. أنت هتقول طيب ليه هذا هذا غير متهم ومش نهاز ومش مصلح ما دام صدق إذا اللي اكيد يصدق وتصدق أنت وتنتمي إلى حزب المخدوعين. هذا كله ايه كيف يعمل عقل بطريقة خاطئة؟ لذلك أنا بشوف هذه الأشياء اللي تحدث الآن ها وفيها جزء يعني غير معقول إنه ابن البلد وأخي وجاري عشان خمسين جنيه وميت جنيه وخمس مية جنيه. يقتلني ويذبحني ويرمي علي ملتوف وانا مسالم وانا بطالب بحريتي هو ما حريتي تعرفوا ليه لانه مجاهد وامي وغير مثقف ولو سمع خطبه زي هذه مش حيفهم منها ولا حاجه ولا شيء مش ح... مش, ح... مش حيفهم كلمه تداعي وخاطر ووهم وسيكولوجي وذو اعتبار ولا حيفهم حاجه هو مسكين قاعد زي الابله ولذلك هذه النظم اللعينه خاصه النظم العربيه بتشوفوها اكثر ما تحرص على تجذير شعوبها ايه وخاصة رجال الأمن هؤلاء أميون ممنوع محو أميتهم تخيلوا ممنوع تمحى اميته جريمة عشان في الأخير أقتل أباك يقتل أباه أقتل أمك يقتل أمه كأنه أداه مسخت إنسانيته تحول إلى مجرد اداه والعياذ بالله كالحجر كما قلنا ايه في يد صاحبي لكن الكلب أكثر ذكاء من بعض المخدوعين فينا حين يترك الحجر وينبح الذي رمى بالحجر علينا ألا نلوم وألا نغطاض أيها الإخوة وألا ننتقم من هؤلاء المساكين الأحجار شبه بريئة بسبب أمبيتها، آه وإنما أين لوم ونغطاض على من على من أرسلهم وعلى من سيرهم البلطجي الكبير يحرك البلطجي الصغير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله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 توجد امراته جالسه انتحت مكانا الى جانب الجبل تبكي وتنوح وتنتحب فقال لها يا سيدتي ما الذي يبكيك؟ قالت ابكي والد زوجي قتله قبل اشهر يسير نمر مفترس هنا ثم ثنى بزوجي واليوم انا ابكي بحراره وحرق على ابني الذي كان ثالث الضحيتين قال ابنك قتل ابنك النمر قالت ابني اليوم قتل قتله النمر فقال له كونفوشيوس إذن فلم لا ترحلين لما لا تغادرون هذه المنطقة التي فيها النمر قالت كلا كلا يا سيدي لأنه ليس في هذه المنطقة حكومة ظالمة فالتفت كونفوشيوس إلى أتباعه وتلاميذه قال لهم أي ابنائي سجلوا هذا احفظوه ولا تنسوه الحكومة الظالمة شر من النمر ريت لو مصر تفتح حدائق حيواناتها تطلع العسود والفهود ارحم مليون مره اقسم بالله من حكومه ظالمه تسلط الاخ على اخيه والجار على جاره والاب على ابنه والابن على ابيه اليس كذلك هذا هو وتقتل بعضهم ببعض وتذبح بعضهم ببعض سبل البلطجه هذا الحيوانات ارحم واكرم بكثير هذا ثمن الدكتاتورية ايها الاخوه هذا ثمن الظلم هذا ثمن هذه الأطفال التي لم تقلم على الشعوب أن تقلم أغفار هؤلاء على الشعوب أن تسمح أصلا لهم بأن يكونوا كما قلت لكم فلينتهي هذا النظام ولتنتهي هذه الطريقة في الحكم لا بد من طرق جديدة تحكم بها أممنا يا أخواني فلحقنا بالشعوب والأمم المتحذرة الديمقراطية الكريمة الحرة النبيلة انتهينا طف الصاع آه. لأن النبي قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة أيها الإخوة النبي قال عن السلطة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة أول ما يأتي الكرسي يأتي الأخ المتواضع اللي بده يخدم الشعب والوطن، وبعدين يبدأ يرضى من لبن السلطة ويتحول إلى وحش، وكل يوم عن يوم مش ثلاثين سنة، ثلاثين سنة يتحول إلى دنسور كاسر، مستعد أن يذبح الجميع وأن يبقى من الصعب أن تفطمه، تعرفتوا العلق هذا؟ ها؟ يتعلق في الجسم كلما امتص من دمك أكثر كلما ما إيه زادت في جسمك أكثر. طبعا هؤلاء الطواغيت سماهم هوميروس أكلت الشعوب هؤلاء أكلونا تغذوا على لحمنا ودمنا وعظامنا أيها الاخوه وأصبحوا ديناصورات كنثرة من الصعب أن نزحزحهم إلا بمثل هذه الثورات الكاسحة نحتاج فعلا إلى ثورات كاسحة حتى يتزحزح هؤلاء اللهم انصر مصر وايد مصر وأعز مصر وارفع لواء مصر اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل غدها خيرا من يومها من يومها اللهم اجعل غدها غد للأمة الاسلاميه والعربيه جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ثبت هؤلاء الثائرين اللهم بلغنا بهم الامل وبلغ أمة محمد بهم الأمل جميعا يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءنا امين واسج جراح المجروحين منا وأعظم واعظم اجرنا فيمن فقدناه اللهم لا تسلط بعضنا على بعض اللهم اكفنا شر هؤلاء الاشرار وهؤلاء المعتدين بما شئت كيف شئت الهنا ومولانا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وابرم لنا ولأمة حبيبك محمد امر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه انوف اعدائك يعمل فيه بطاعتك وتامر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر وتامن فيه السبل ويؤخذ فيه للضعيف حقه من القوي غير متعتع